إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت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 كذلك نفعل بالمجرمين do يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من at the day فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ألم نجعل للأرض كفاتها أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواصي شامخات وأسقيناكم ما أنفراته وإلٍ يوم إذن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 كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين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 الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِهَا وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 وَإِلَيْهِ أُمَّادِ الْمُكْذِبِينَ فَبِأيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ